شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وأحسن تتامنا يا رب العالمين تقبل منا القليل واعفو عنا الكثير ولا تآخذنا بالتقصير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم آت نفوسنا وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين دارين من لتلمدوا فصورة الأعراف كأرباص وسطينة عن كثير من السلم إن شاء الله ولا أربعة ولا أبتينة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار <تضحكي> <تضحكي> ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار يجن السوچ يسات سوجين يطرالوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا جهاتين يكثرن اونهن واغتنوا فهل وجدتم ما وعاد ربكم حقا جيت هكوه يكترون لأننا انتاينته اي اونتون واقينياتيوهتن يلوهتشوهن قالوا نعم آهو اونتنا واقينيناو جا يكثر الرانيان برهو هلو نقر لاتككل ان ده اونتن دهنا اقينيناو الالو فأذن مؤذن بينهم بما هكلت تعاري يطرال اواج يمعوجو ياوجال الله على الظالمين يا الله ارجمان راساتهم بالكفر بالشرك يا بدلوت سواس لا يورد الله سبحانه وتعالى اواج يا تاوجال ظالموت مالك الذين يسدون عن سبيل الله الذين اراساچون يا اللهن منګر اندایزو يميکلکلو يسدونه انفسهم الذين يسدون غيرهم عن سبيل الله ليلانم سو يا اللهن منګر اندایزو انقفات يميهونو ظاليموچ لای يا الله لعنا يورد يبالالو اراساچونم كه خير ميفل ميکلکلو ليلانم سو كه خير مقر موضين هي لعنة عواجب نتووجو جيزيو كالفابو هالا مارم بما يتشالف بات دي جيزينا مجم مريم نقروه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشعبله ومن يشرك شرك لا يقبثه فقد حرم الله عليه الجنة الذين يسجون عن سبيل الله كالله دين يميكلاككالو انكفات يميهونو انكفات ياتشكراككو ويبغونها يا الله من قد يمي منيوات عوجا يتتعممت هنا ماغنيت مفلقو عوج هنا تتعممت ماغنيت مفلقو ويبغونها عوجا ان تكون عوجا ان ترى عوجا ان ترى معوجة فكا دكا ما أقولين يتلا يعي شكر الله ثنا يا الله دين سبيل الله فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن وامئن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويرغون اعوجا اي يسدون الناس عن اتباع سبيل الله شرعي وما جاءت به الانبياء ويبغون ان تكون السبيل موجه غير مستقيمة بيتشال يا الله دين يتساسا تجفروا دك كما ظن نرات يانا باسعية يمفلقوا يانا للتاية يمفلقوا يم وهم بالآخرة كافرون النسو متمنساتين يكادوا يغنوا سواج يا الله لعنى يورد باتشو يبالال يخبر تعالى بما يخاطب به اهل النار على وجه التقريع والتوبيخ نستقر في مناقله يا جنة سوىت يا جهنم سوىت كمبا جهنموث كجبونا زجاو منواري أنتو كترقات جتظالة من اندمي الباوالولون من اقرأنا الله عن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا جيسات كمية كتران انو نتونا جنتنا والليميا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا أيو ما وعدنا ربنا حقا ما وعدكم لمن العلوم ما وعد ربكم يا لمن وعا ما وعا ديكم على الواجهون الله جهنم دا ان بدنيا لأيه يالنالشي هسرارا لان نقليل لان نقليل بميلا لنبير المقادر حتى للمسلمون منكم يسراراو ان دايز زناك منجد يالنبت من مسلمون منه سلقي ما وعد ربكم ما وعدنا ربنا اقين ان يامنا نباسي سرى نباسي كدر واقين تنال ما وعد ربكم حقا قالوا لهم قد وجدنا فقالوا نعم كما اخبر تعالى في سوره الصافات عن الذي كان له قرين من القفار فطلع فرااه تملكت النعيه واله في ثوائل جهنم جهنم يستيوان ليواجه قال ليقطع لسقيا قال لتردين بجسا يكون بن انت لتكساشه تينبر انت جا نهد يالك انت جار لمادر يوكرك لتطفاين يمبرك لا توردين لا تهلكني لتطفاين يمبر ولو لا نعمه ربي لكنت من المحضرين يا الله نعمه قدقه ونوره يا ساي يا انتن حساب اندال سما اشلوينو انجي اهون جهنم أفما نحن بميتين إنيا ما شوششايدا لنم منه إلا موتتنا الأولى أنت سنو ينبرا ومن نحن, نحن إنيا ما نحن وإنيا إدن لنم بميتين ما شوششايدا لنم إلا موتتنا الأولى يمجم مريعون بوثنج عندما تنبعون بيلا وثم يبالنا قريبا وما نحن بمعذبين عنك أطعم من سنو نبرا ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويكرعه بما صار إليه من العذاب والنكال وكذلك تطرعهم الملائكة يقولون لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون يهدون يا لأيتها الليالات السلام بلوث ينبروا جهنم يهو يهولاتك أفا سحر هذا أم أنتم لا تبصرون يهلمون السحر نونه او نسيحرنو ام انتم لا تضصرون ويس اتاهم ما هنم دنيا لا يتبنا بقرات جو سحرنا نبراملو دنيا فيزو اش لوها جبو الناس ما قدوا فاصبروا او لا تصبروا تاقسم ما انتم تاقسم سواءون عليكم بان انت لا يقلنو ما التاقسم على ما التاقسم اقلنو انما يم التعطفوث انتصار جزاء نم التعطفوث انتصار وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القليب يوم بدر فنادى يبدر ما شوشنن ببدر لا يسدف فتن كهاديانن نبي صلى الله عليه وسلم انده بما استاوس وقسوال يا باج اهل بن هشام يا هشام لجاب جل يا عثبتنا ربيع يا شيبة بن ربيع بلو ثم رؤوسهم والله الشؤون مكتربوا على قال وجدتم ما وعد ربكم حقا يتاكشنك عليك ابباؤون يزاكت باتشو ناقا ياتشوف فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا يعني يتاك عليك اببال لن يناق الله وقال عمر يا رسول الله تخاطب قوما كجيفو نزيه يتبال عشو يتنبوس واتشن ومتها ناقذروا عمر فقال والذي نفسي بيده نفسي بجوبونت بدجت ابا الله يغنبني ما أنتم باسمع لما اقول منهم ااون ان يمناجرون كالنص يبلط ان انتم ما تسمو ولكن لا يستطيعون عندي جو ملسم استسلم معي تشلو بينا الناجر ايتشلوم عندي وبينهما حجاب باولته مككل الله وبينهما حجاب أصحاب انتم اصحاب النار ماكل ما مغارجه الله لما ذكر سبحانه وتعالى مخاطبه اهل الجنه مع اهل النار نبه ان بين الجنة والنار حجابا وهو الحاجز المانع من وصول اهل النار الى الجنه يجن سوى جبر لو صاد لمن ولد جن وبينهما حجاب ذكراتي الله قال ابن جريم والسور الذي قال الله تعالى فيه الله الذي بيت جراج عندي بلا الكو ليلى بوتا فضرب بينهم بسور عطر محل لا يتقمت باچول له باب بر يال لو باطنه فيه رحمه بقب بك واستذكر يا الله رحمات متييبت وظاهره من قبله العذاب بس سواجبه كل مضى جهنم في كل ساته هنا ما اتكرر وهو الاعراف اعراف من باله ومهنه. الذي قال الله تعالى فيه وعلى الاعراف رجال إلدي امكار جوانات لي معلولا سواجع له رجال واندوش معلاله سواجع له معلاله سواجع له ثم روى بإثناده عن السدية أنه قال في قوله تعالى وبينهما حجاب وهو السور وهو الأعراف وقال مجاهد الأعراف حجاب بين الجنة والنار سور له باب والأعراف جمع عرف وكل مرتفع من الأرض عند العربي يسمى عرفا قل لي لا تلاقي قارا لاي ما لابنه يا أنتنوم وقالتنوم مزجو بذ يبكر رحمة الجنة بذ يبكر عذاب النار يعلق باته ما يمتلعي برلي سوى تشاله أني سوى تشاله مني ونلا تشاله لنعلم وإنما قيل لعرف الديك عرفة بارتفاعه نوم وقال السدي إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس وأصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وثيئاتهم. አራፍ ላይ የሚቀመጡ ለተወሰነ ጊዜ በዚህ በኩል ምሳታ ያሉ በዚህ በኩል ጀነት ያሉ ጀነት ያዩ ይጓጓሉ ለምንኛ ጊዜ አልherንም ብለው ጓደኛቸውና አብረው ያያሉ ከነሱ በታች ያሉት ሰዎች ያገኙታሉ በዚህ በኩል ደግሞ ያንን ሰው 5 6 ያያሉ ይሰጋሉ ይፈራሉ እዚህ የተቀመጠ ንቀት ምን ይሁን ከዙ ወዲዚህ ጊቡ ብንባለስ በሚል ፍጋት በጣም ነው نمانات شو استوات حسناتهم وسيئاتهم عن دي حسنات تاو ودى جنة الملكات شواتونا اكل اكل عمسان فات عند دي كمي هو البات شو سوات مكاكل عندو ميستونا نالجو التوني اقاينيات شوات ميستونا تاييكاتالو عند دي تعلو بقال نقبر كبه دنيا الى تعلو نعم الرجل وانت عندام ان تعلو بقال دانتیا سي يا زبند علي يو تللي میر اوسه اون بهتام چګروয়াল انديت حسنہ بچا کاګنیو جنن لګا نو توسنول لګيان انديت حسنہ بچا امطا ته بیا للالي يمان يمان باګنیو اوسه دمو هي هلت ګولوباتيوناله لجوچ ني تراتچو نا لجوچ اندي زال الله اباب نبرکو ني عمل اندي حسنا اطشي يتنغوللكو نا يالو اكل عندي حسنا راغنيت فليجي نمشيل قال لك مهالا كلاتني ياتفلك انا ندوبلمدجي ندوم فنانت ابا برتتن نبر ندوم فنش حسنا ملجس بتادرجل لي نمو معناته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ببر ما يجزابك يكون حسنا اهون ببر يجزال ده حسن انا بابر نو اند میگذو او بابر نو میگذو و اند دي خلب اذكر استغفر تو بال الله مسكين اند مشكين كلهم سو كلهم سو یگلی نظر یګبال نو لکفو کنیا تسکمتو خیر لی نظر یګبال لګل سو بزو سو اون زمناچن بهت متھو نو متسراو هلو سو سرا سو یاور الله سو یاور بدې بلا شلادی تنش نفريان جين جيسي ارقف قفنا ميرجا قندبك ارقف متسروا يلالي السرى يجلما سرى يدبك سرى لنوره القبال اصحاب الاعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم نص عليه حذيفة وابن عباد وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله حذيفة انه سئل عن اصحاب الاعراف يعرف يعرف قال فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك عن السور حتى يقضي الله فيهم الله ساني تكمس الترسل وقال معمر عن الحسن أنه تلى هذه الآية لم يدخلوها وهم يطمعون أي يتمن يوم أقباط يقوى أبوية كلكلون أجوه. أي قال والله ما على ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم الله لأكبر أتشوف اللبو وقال قتادة الله بمكانه من الطمع وإذا صريفت بصارهم في القاء أصحاب النار عين أتشا وجسعت أتشا وجسعت أتشا ست على الله قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا ربي كنذي غفنوش غارا كنذي عربني توش غارا عطا درجن يلالو ونادى اصحاب الاراف رجالا يعرفونهم باسمهم اصحاب الارافج قدمس لياوقاتيو ينبروا سووتين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يا بودناتشوه يا تاكماتشوه تا الدراجت ينبراو بودناتشوه من تاكماتشوه وما كنتم تستكبرون تتبتت ينبراو تبتاتشوه داناتشو. من داناتشوه من فايداتشوه دواتشوه أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله رحمه ان يساويك نادشونا اني يالله يا رحمته عقن يادشو ميالاتشو ست ملوبات شو ينبرات شو الدكاموش نادشونا جنة قبوا يباللو لا خوفوا عليكم ولا انتم تحزنون انانت من ام يسراتوا لجري اللباتهم انانت من اتازنووا ان من بلالو ونادا ونادا اصحاب النار أصحاب الجنة عندنا هنا ينار سواج يساك سواج يجنة سواج يتطرر له من بلو أن أفيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله أرى تنشك أنه تجاك اللوه أو تنشك في السلن أرى الله كستأتشون سدى تنشتون قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله ايجي جنة وهنا اي جنة نعمة لكافر و اتشعر ما ارقوا اتشوال انجي اما بتوصل انشقرا نبرا ومن كفر سأمتعه قليلا ثم اضطره الى عداد النار وبئس المصير الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا انيا كافر و اتشمالك دين اتشعون مقعوچا مكا مقلجا زازا كارغو يازو وغرتهم الحياه الدنيا يجي عالم نوره يا موغنيتياچيو يا تالللاچيو ساوچين وهانا يجنت نعمه ارمارجيباتچوال لو حاله فليو زاري ننساهم انتواچوالن كما نسوا لقاء يومهم هذا <سؤال> انا السوم يهنن يمجنان ياه كان يقار يمجنان يبتن كان اند توتلو اند رسو تلو زارهم انتوات شوال لنا لهم وما كانوا بآياتنا يجحدون با انتو اشتح كم ياسباب بلو ينببرو ثم اثنائتم انتوات شوال ولقد جئناهم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ولقد جئناهم متعمتة لله بكتاب متعفة انتثن الله تشوال فاصلناه بتن تن ارقاني عبر الرانو على علم باو قتلي هدى ورحمة لقوم يؤمنون هدى كانوا مسمى رتاجي هنا ورحمة نزنة ليونة لقوم يؤمنون باتك الله لما يعملوا سويت هل ينظروا ان الا سأويله لموانوا الناسوا يميت عماما تعت من جيليل المتبقه نجر على اللقشونه يوم القيامة مالكناه تأويله يقول الذين نسوه انذي عرستوه تي نبرو كذب فيترستوه تي نبرو سويس شاوتي لالو قد جاءت رسل ربنا بالحق يا الله مالك سنجو نتنبري جاء اللين لك هاني لالو فهلنا من شفعاء آهن مشا مقلن مياس سرقن من قبل عالو مرسو من قبل عالو ملت كاهم بأعزين كمم وتعجونا كما يتعجو بفيت ملت بدوني سرى سرى رسو آهن ترسو تتو يقول الذين نسوه من قبل عالو ملت من قبل موتهم آهن كما قسكس عالو كمم وتعجو بفيت دونيا لا يستعفز وينبروت ملت فهل لنا ميش فعاء ما انهم ميش مقلن فيشفعوا لنا شما قل ليه هنو لنزن دي هنو ميوات تاني هنو هنو موكفلو بيبالد هنو من دن فنعمل غير الذي كنا نعمل في تنسراوية نكبره ونقرر كف فارق انتتن آره ما نمو انيالا هنو ما يسنه اتن يالن جاوم كتحالنا للاسونا مكرى اللينو ای چې دلبت نه وای لیکن کو د ګامي تمہاري نه ميکونه ګت که دې مې متا نه بهولم اندن کو د ماي راه تمہاري بالفو امتي دګمال دګامي نو ته بلوم تنگرو پي شرال یا فتنه سي متا نه اونو میچنټم ا خالافرا اونو ميولګال نه لنه بلل نه بلل مکو انځه هلو د لذلك قتل و سألت سيئيه اصمت قلده مثلوتنا وهموتهم النساء او نرده فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم رساة شون كسروا على الله وضل عنهم ما كانوا يختارون يابدون يالا ايالو سي قطفو تينبراو ميكي قبرية من امن ايالا سانقواتت ينبراو سيخوات جبن ايالا بجد مولا جند باند قوري جنفونو من شكر الله انت بتشاياله شافيه بينبره كله لم لم ام يذت لم يطفو سنت نجر الله في الدنيا لا يذت يطفى اا ذاذر دي جو راسه اا ليو سفرن فانتو وضل عنهم ما كانوا يفترو هذا الذي يلقن قدس العالم مغبات من يستفلقال قرطن اكو تتقبله مسراح مسراح من اين فرضو تجننا فرض قد يتاوشنكمو موت ነው مو ብዙ تكليف عقل الاجوهن بدل شل جنة يفمي እንዲ اندي ميادر قونا تعقبو የሚሆን يميهن جاركو عيدنلم الله سبحانه وتعالى ياس جاكدرن ياس قددن يومو الجين يبقوا الرد كنو بك عمتة يو تفا ستا تفا يتكين قرر ليلة ستا تفا يتكين قطلو ليلة من يوجد لكن الله سبحانه وتعالى على ألمين يقول تفاتح تفال يا رب يغفر لي تفال يا رب يغفر لي تبعلي فيغفر الله لك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته